يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ وَالسَّمَاءُ إِذَا تَرَاجَعَتْ وَالْأَرْضُ إِذَا الصَّدَعَتْ إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ مَا هُوَ بِالْهَزْلِ انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل للكافرين امهلهم رويدا